قد س من القس الأننا فلول الجدي سلحين قد س من القس الأنين فلول جدي سلحنا فل دا للص ف المتقين الممننا س من القس الأين فلول لل الجدي سلحين من القس الأننا فلول أقلابا لنصفتي فهب بعزم المتقين المؤمنين كالرعود دوي دوي بجال كالرعود لها دوي, دوي, جلجل, كالرعود لها دوي, دوي جلجل بالجهاد وزمجرين بجال كالرعود لها دوي, دوي جلجل بالجهاد وزمجرين فطراد بهم سيف صريم بضرب أمينه يهدي المنون فطراد بهم سيف صريم بضرب يمينه يجد المنون لقد من القدس الأنين أقلالوا للجهاد مسلحين لقد سمعوا من القدس الأنين أقلالوا للجهاد مسلحين أقلالا لنصفتي فهب بعزم المتقين المؤمنين وقالهم على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى أمين وخالدهم على الأقصى أمين ويفدي القدس والأقصى أمين حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنينا حموه من اليهود بحد سيف فحد سيوفهم يشفي الأنين فقد من القدس الأنين أقلالوا للجهاد مسلحين فقد سمعوا من القدس الأنين أقلالوا للجهاد مسلحين أقلالا لنصغتي فهبوا بعزم المتقين المؤمنين